السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقراتنا الأولى في كتاب العلل ابن عبي حاتم في المسألة رقم 744 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وَسَمِعْتُ أَبِي وَذَكِرَ حَدِيثًا غَوَاهُ سُوَيْتُ مُعَرْضِ العزيز عن يحيى بن الحارث الثماري عن أبي الأشعف الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال قال أبي هذا وهم شديد قد سمع يحيى بن الحارث الثماري هذا الحديث عن أبي أسماء من أبي أسماء وإنما أراد سويد ما حدثنا صفوان المصالح قال حدثنا مروان الطاطي عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن ابن الأشعة الصنعاني عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بالست من شوالي وحديث ثوبان الصحيح يحيى بن الحارث أنه سمع أبا أسنان رحب عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما جنس العلة؟ زيادة راوي. زيادة راوي في الإسناد صحيح. وهو هو أبو الأشعة طيب سبب وقوع العلة؟ هو على سبيل وهم الغلط لا شك لكن بيه سبب محدد. أحسن دخول حديث في حديث فإسناد حديث شداد بن أوس دخل على سويد بن عبد العزيز في إسناد حديث ثوباء وسيلة إدراك العلة طيب جمع الطرق صحيح وبعدين ممتاز تكلت إيه معرفة, معرفة حديث الباب نعم لأنه يعرف حديث شداد من أوس فساعده هذا في كشف عله حديث ثوبان صحيح طيب إذا قلنا جمع الطرق ومعرفه احاديث الباب الظاهر انهما الوسيلتان الاهم يعني في هذا طيب القرينه الاكثر وجهه سويد بن عبد العزيز سويد صحيح سويد ضعيف ايه ويروي هذا اكثروا طيب اذا نرجح في الاكثر والأحفظ. نعم طبعا تحتاجون للرجوع للمساله 716 عشان تشوفون من اخرج الحديث طيب إحدى الأخوات تقول يعني من الوسائل معرفة تلاميذ الرجل وشيوخه وممن سمع إيش رأيكم في الوسيلة هذه ها عبد الله أبو سعد نعم صحيح وسيلة جيدة ف... يحيى بن حارث إذا عرف أنه يروي عن أبي الأشعة ويروي أيضا عن أبي أسماء فهذا يساعد تهتم المسألة لبعدها قال رحمه الله وسئل أبي عن حديث رواه مروان الباطري عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن حارث عن أبي الأشعة الصنعاني عن شداد بن أوز عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فسمعت أبي يقول أن عن يحيى بن الحارث عن أبي إبناء عن توبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي أيهما صحيح؟ قال جميعا صحيحين ما الفرق بين المسألة هذه والمسألة اللي تضعها هذه في وايه ثانية هل تتبت أم لا؟ الآن هو اقدر اسناد اسناد يعني هل يقبل الاسناد الثاني او لا هل له اسناد من هل يقبل يعني عن عن بن أو. من هل يقبل الاسناد من هل من هل يقبل هذا من هل يقبل الاسناد من هل يقبل الاسناد من هل يقبل الاسناد من هل يقبل هل أحد الأخوات تقول ليس هذا إعلال للحديث بل دفع له صحيح الكلام ده ولا نعم إذا نعم هنا دفع للعلة وليس تعليلا فلذلك ليس هناك جنس ولا سبب ولكن نركز على ماذا على قرينة دفع العلة. طيب، وش قرينة دفع العلة هنا؟ ممكن يكون لا يحمل في خانة الحديث أو أربعة أو مبلغ الأشهر السماح الملا ميس ما وقح. لا أحفظه. كفّرته في حديثنا ريت. استلفين. بس هو الان يقول جميعاً صحيحين مختلفون هو يعني يعني الآن, الان الاختلاف على يحيى او منه ما من سنة معلش هدد. خلونا نحدد الاختلاف على يحيى او من يحيى طبعا هو الاختلاف ليس كل اختلاف مؤثر لاحظوا هذا ليس هذا التعليل لأنكم الآن قد تهابون لأننا قلنا أنه ليس هناك علّة لا طبعا هذا إسناد وهذا إسناد فهما مختلفان ليس كذلك طيب هذا الاختلاف من يحيى أو من غيره إذا كان الله صحيح وهو ذهبت عن يحيى هو الإنساني يكون الاختلاف منه نعم إذا كان الاختلاف من يحيى طيب ونحن نعلم أن الاختلاف اذا وقع من الراوي فقد يكون اختلافا مؤثرا وقد يكون غير مؤثر فربما كان للراوي في الحديث أكثر من إسنك وهذا الذي حصل في هذا لكن نحن يبغي ان نتلمس قرينة تدلنا على صحة هذا الوجه اللي هو حديث شداد بن اوس كفاضل ناسرون يعني في قرينه كثره العدد طيب كثره العدد قد يقال انها تدل على الطلب الراوي في الحديث فاناس يرونه على هذا الوجه وأناس يرونه على هذا الوجه فاذا هو قد اضطرب في الحديث عليه المقدر شيخ ايه يعني ما نستطيع نقول إنه مكثر كأكثر مثلا زهري أو غيره أي ولكن له أحاديث يعني لا بأس بها يعني لا بأس بها من حيث العدد لكن يكون يعني إذا حبست الشيخ مش التفريج ما في ما مثل لو حبست الحديث شداد بالأوسط من, من وجه من آخر ما هذا عرفنا الحديث الثالث عن شداد. طيب وهل في في إذا يبدو أن هذا ضيق لكن الشيخ حين يقول الناس يرون، فيكون في المقصود أن كثرةهم الذين يرون على الوجه الأول على نعم هذاك لا لا إشكال، ذاك أكثر روات يرون على ذلك الوجه، لكن نحن نريد هذا الوجه. يعني من هو الذي يطالب يروي منتهى ترى القرينه مرت معنا في الاسبوع الماضي احيانا لسهولتها يمكن الشيخ عبد الحمزه مشكلنا فيها سرقه طريق ها؟ هذا او ار او لا حديث شداد. لا فيه زيادة راوي يعني كان الاسهل على مروان الطاطري او يحيى ابن همزة الاسهل ماذا أي ان يأتي بحدي... باسناد حديث ثوبان لانه انقص رجلا هنا فيه زياده ابي الأشعف الصنعاني لا نفسه يعني فيه بسهر... لا لا الله أهديكم ما هو الصوابة بدون ذكر أبي إيش اسمها لأبي الأشعف؟ لا بي لقى سأل قبل شيخ سأل قبل شافون شوفوا الآن وش يقول يقول الناس يروونه أيح ابن حارث عن أبي اسماء عن ثوباء وهنا في سنان الحديث شداد بن أوس بن أوس يحيى بن حارث عن أبي أشعث عن شداد يعني في زيادة راوي بين باسماء الرحبي وبين الصحابي هذا يا شيخ المتحينا منه لكن الآن قلنا الوجه الواضح عنه يحيى للحارف أنا قلت الآن عن شده الوجه الثاني هذا وجه والوجه الثاني يحيى عنه يسمى عنه بقى هو يوم يوصلت رجلي عن النبي سراسل هنا وهنا يبدو أنكم إلى الآن لا ما... أدري أنا أو أنتم نشوف الرؤية الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم صوابه مشدد و رواه هذا ثوبان لاحظوا المدار على من يحيى بن حارث على يحيى بن حارث ممتاز حديث ثوبان الصواب فيه ما هو يحيى بن حارث أنا ابي اسماء عن ثوبان طيب ممتاز اذا يحيى يروي عن أبي اسماء صح طيب وفي حديث شداد يحيى أنا بدي اشاهد على شداد طيب اي ما اطول <تصفيق> لا، هو عن شداد إذن. كأنه بالإضافة لزيادة الرجل كأنه حصل معه نوع إبدال راوي براوي لكن على صفة الزيادة صحيح من حيث العدد نعم لكن بالنسبة لشيخ يحيى بن حارث هنا هو أبو العشث قص طيب لا لح بخلونا نتأمل بس ال القرينة التي يعني بها دفعة العلة ويعني وجود العدد أو يعني ثبوت هذا الوجه عن يحيى بن الحارث لا شك هذه هي القرينة الأقوى يعني إن رجع هذا الشرق شروق يحيى بن الحارث لا لا يحتاج رجعه يحيى بن الحارث يروي عن شدال ويروي عنه بأسماء لكن الكلام الان البحث في اي طريقه لا لما يعني, يعني الان لماذا صحح الوجهين نحن قلنا لاجل ثبوت هذا الوجه عنه فهذا ثابت وهذا ثابت قلنا لماذا لا يكون اضطرابا من يحيى ابن الحارث بمجدنا أن يكون هناك شيء محدد ينفي عنه أن يكون الطلبة في هذا لا شك الآن أن إسناد حديث ثوبان أشهر من إسناد حديث شداد بن أوس فكون ياتي بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا مع اختلاف الإسناد يعني هذا إسناد وهذا إسناد من القدر المشترك بين الإسنادين فقط وجود يحيى بن يحيى حارث ليس كذلك يعني ما فيه اشتراك بين الاسنادين لا في يحيى بن حارث الذي هو مدار الحديث طيب شوفنا التقريب يحيى بن حارث درجته فقط كل السنة المروان واحد بن حمد واحد بن حارث وابي الأشحص أو لا كلهم صح لا مروان الطاطري فيه كلام لكن يبدو أنه لم يتفرد بهذا ظهر أنه توبة. يعني الشيخ يا أخيم الحارث أن أبي أسماء هذا كثير الروابط. إيه. سلام على حديث أبي العساع عن السداد. إيه. هذا اللي من اللي أينه؟ سمع هو بالضبط. وإيش الحكم على مروان بالضبط؟ على طالما الذي يظهر أن مروان صدوق. صلوكه ولا صلوكه؟ لا الذي يظهر أنه صدوق لكن فيه أحاديث كثرت عليه. فهذه هي تجتنب يعني هنا في كتاب العلل سيمر معنا والظاهر مر معنا أيضا في مواضع أنه وهم في عدد من الأحاديث لو من في مروان الطابري لا مروان, مروان, مروان اللي ja, ja, ja, Ik heb geen kennis gekund, want ik heb geen kennis gekund. Ik heb يعني ما قال عنه إمام ومع ذلك فهو في الحقيقة ينزل عن الثقة ذكر عن الذهبي شيء؟ قال كاشف الذهبي ثقة في الإمام اه اه انت رأيته كاشف الإمام عن سعيد بن عبد العزيز بن عبد النسلام وعنه الدارين وقفان عبد النطانق بالله حاجة نشوي كس يا شيخ ضيق ومع ذلك ومع ذلك لحظه شوي بس انا اري لكم هذا في وين في كاشيه ثاني كمان هذا الموضوع طيب. عندنا مثلا في المسألة 16 سألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن ابي اسحاق الفزاري المهم قال أبي الخطأ من مروان وفي المسألة 84 لا لا فقط في المسألة 84 أيضا في إشعار بأن لاحظوا في الحاشية في التعليق لما قلنا أنه ظاهر المسألة أن الجواب كله لأبيحاته فهو يذكر مروع الحديث على الصواب مخالفا لما رواه مروان الطاطري ليؤيد قوله هذا غير محفوظ يعني رواية مروان وأن الخطأ منه كما تقدم نصه على ذلك يعني هذه تقريبا تكرار المسألة السبتعش طيب في المسألة ستمية وكمسة ثلاثين وسأتواعب عن حديث رواه مروان الطاطري عن ابن الاهيئة لكن هذا يبدو أن الإشكال فيه من نبي الله كذلك ينقل مستوى 638 وضع الإشكال من الطاطري فهمه في المساله الف أذكر فيه عبارة موجودة هي التي بيودي أعثر عليها تدل على يعني أن أبا يرى أن الطاطري كثير الأوهام يعني في المسلهم 384 حديث نعنى الادام الخل وبيت لا تمر فيه جيعا اهله قال, قال ابو حاتم هذا حديث منكر بهذا الاسناد لاجل تفرد مروان بن محمد عن سليمان بن بلال والا فكل دجال اسناد ثقه بطريري عن سليمان بن بلال معروف انه تيني عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه انها جمع بين حديثين غير الطاطري كرم يرون عن سليمان بن بلال بفصل هذا الحديث عن الشيخ و <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو لا شك العنايه العناية بحديث الطاطري هنا في يعني الآن فيه واحد وعشرين مسألة كلها فيها الطاطري ربما كانت أكثر يعني يمكن لو طلبنا أيضا مروان بن محمد يأتينا بشكل أكثر هو ينصر كلام الذهبي بإمامة العبادة ماذا؟ كلام الذهبي ينصر بإمامة العبادة عبد القائل لله. ماذا؟ لكن هو معروف يعني هو طبعا شامي ومن الرواة المكثرين من أهل الشام لكن وقعت له أوهاب و ايضا لو نظرنا في ترجمته سنجد ان هناك من تكلم عن ان نشوف ترجمته طيب بس ريثما الجهاز في خلج الترجم نحاول نتأمل المسألة اللي بعدها كسبا للوقت معني شو سناتي عليها لكن... قال رحمه الله سألت أبي عن حديث رواه السويت المسائل عن قرة من عبد الرحمن طيب شو؟ هو شي سمونا شكرا بقول السيد بمعنى عزكت سفوتنا سعيد الخطأ الخاسر مالوحب طيب ذكره قال, قال البخاري وإنما قيل الطاطري لثياب نسب إليها يقول الطبراني كل من يبيع الكرابيس بدمشق يسمى الطاطري <تصفيق> طيب أحمد بن أبي الحواري يقول قلت لأحمد بن حمل بلغني أنك تثني على مروان بن محمد قال إنه كان يذهب مذهب أهل العلم يمكن يعني في مسائل العقيدة يمكن على هذا ما جعله ما جعل ذهب يقول عنه إمامه وقال أبو حاتم وصار حب محمد الحافظ ثقه يعني يكون عنه ثقه وقال عبد الله بن يحيى بن عاوية أدركت ثلاث طبقات أحدها طبقة سعيد بن عبد العزيز ما رأيت فيهم أخشع من مروان بن محمد وقال أبو سليمان الداراني ما رأيت شاميا خيرا من مروان بن محمد قيل له ولا معلمه سعيد بن عبد العزيز ولا يحيى بن حمزة قال ولا معلمه ولا يحيى لأن سعيدا كان على بيت المال ويحيى كان على القضاء وذكره ابن حدان في كتاب الثقات وقال ولد سنة سبعين وأربعين ومئة طيب يقول قال أبو زرعة الدمشق قال لي أحمد عندكم ثلاثة أصحاب حديث مروان بن محمد الطاطري والوليد بن مسلم وابو مسر وقال الدوري عن ابن معين لا بأس به وكان مرجئا وقال الدار قطني ثقة وضعفه أبو محمد بن حزم فأخطأ لأن لا نعلم له سلفا في تضعيفه إلا ابن قانع وقول ابن قانع غير مقنع هذا حافظ التهذيب <تصفيق> وفي هذا حدث توبان الشفاءات أي في البحث شغل عزالجان من يسببها بيزو الخيالية تبقى نسبة جوان أم <تصفح> كنت تفقد حديث شداد صفوان يقول هنا في حديث شداد أم <تصفح> يمكنه إسناد آخر صفوان يقول صالح أنه هو الراوي عمروان يعني؟ قبل لقال حديث شداد يقول يغوي صفوان بن صالح يقول هذا يسناد شاني صحيح قريب إن كان تفرد به صفوان ما أنه لم يوجد أحد إذا لو وجد الكرام أما حديث توبان في الأسود فيه طيب، نرجع الآن لمسألتنا أبي شيخ، ألا فرض أنه مرة واحد قصد. وعن يحيي بن على هذا الوجه إلا روي واحد، ونسألونا أن يحيي بن حارف على هذا الوجه الآخر ما يكون كنت لها صالح قصدك مران أو الصفان بصالح؟ الآن يخي بن حارف يرويح عن أبي اسمه أن هذا هذا جمع أي؟ يرويح أن يحيي عن أبي الأسحاد لأنه يرويح <تصفيق> واحد يا بن حمزة هو عن مروان والراوي عن مروان صفان بن صالح مم. فيكون فيه تفرد في الطبقات الثلاثه هذه لماذا يكون صحيح ف... آه... ليش ما يكون صحيح؟ ليس مخالف لما هو الناس ما دام ابو حاتم يقول جميع صحيحين يرى ان هذا اسناد غير باث الاسناد اي ما له عله لكن ما أدري الشيخ ياسر وقف على كلام بحاتم هنا هي دعم رايه بس بدنا نشوف صفان أبو صالح يشوف ترجمته تركتر بسرعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة نقل كلام بهادي يقول الله صفوانا وصالحا من صفوانا فتقه من مولاهم مم. في قاتلنا كان يجزمش في تدريس التسويه قاله أبو جرع عدن الحبيب قال من الهدي قال أبو دعو Ik heb dat dat ik dat dat ik dat سؤالك أي شخصية تقول بالنسبة ل طب يعني يمشي حديثه هنا وفيه تفرد ومخالفة طيب التفرد التفرد هنا تفرد من عندما قلنا صفوان ومروان ويحى بن حمزة فإذا كانوا ثقات فما المانع من تفرد الثقة خاصة إذا تفرد عن شيخ يعني هو طويل الملازمة له ومعروف بالرواية عنه ما يستنكر تفرده عنه فصفوان من أصحاب مروان ومروان من أصحاب يحى بن حمزة ويحى بن حمزة من أصحاب يحى بن الحارث فما في شيء يمنع من التفرد لكن الآن خالفون هنا ليش نقول مخالفة يعني يحيى بن الحارث ليش يستنكر عليه أن يكون له بالحديث اسنادة يعني ما نلاحظ الآن فيه شيء مما يمكن أن يمسك إلا أن الحديث واحد وهو حديث الصيام ستة أيام من شوال وأنه من مدار الحديثين على يحيى بن الحارث اللهم إلا حديث ثوبان قد يكون له اسناد آخر أنا ما أدري يعني يمكن نحتاج لرجوع حديث 716 هل فيه مرة واه غير <تصفيق> طيب عرضت والله انقطع الصوت لكن ما أدري يعني وش طيب على كل حال هو كان فيه سؤال عن لماذا لا نجعل رواية مروان الطاطري مخالفة لرواية مروى الحديث عن يحيى بن الحارث وجعله عن ثوبان فكانت خلاصة الجواب أنه ليس هناك أحد من الأئمة أعلم حديث شداد بل أبو حاتم وهو معروف بتشدده في هذا الفن صحح الوجهين كليهما فهنا لا ينبغي لنا ان نعمل ما يتكرر دائما يعني من وجود الراوي الذي عليه مدار الحديث ويروى عن هذا الحديث باكثر من وجه هنا عندنا رويا على وجهين فنعلل الوجه الذي تفرد به مروان عن يحيى بن حمزه بوجود الرواة الاكثر الذين رووا الحديث وجعلهم الحديث ثوبان ما نستخدم هذا لان بهات قبل الوجهين وهذا اسناد شامي ورواه كل واحد منهم عرف بملازمته للاخر وليس هناك عله واضحه اللهم الا مجرد فقط التفرد بإسناد شداد بن أوس والتفرد في مثل هذه الحال لا يمنع من القبول بالرغم من أن أبا حاتم ممن يتشدد في موضوع التفرد والتفرد إلا أنه قابل أيضا هذا الوجه هذا دليل على أنه غير معلول عنده. طيب نحن قلنا الجنس العلة والسبب كلها مدفوعة لأن أو ليست واردة لأنه لا علة هنا وإنما دفعت العلة في هذا الحديث. نأخذ اللي بعده. اللي هو. شيخ الخطيبة خرج من إحدى الخمس أن أبي اسماء أن إحدى الحاد. من أهل الحاد هذا في التعريب على. And then push الشيخ تيغونه الخطيب يرويه من طريق يحيى بن حمزه من في الخطيب في تاريخ بغداد من طريق يحيى بن Ma' pas, kun je je fee b'n 500 wa wahadit toogan? Ej. Ij, ik kan. Ja, ik honnak ik kan. Ja, ik kan. Ja, ik kan. Ja, ik kan. Ja, ik kan. Ja, مكثرا يناسبه في هذه الطبقة سواء يحيى بن حاتم أو يحيى بن حنسة.peace be upon you.نعم.كيف يمكن هذا الكلام كله العلم؟كل الحديث الأوربها.طيب أنتم على كل حي حاجة... يعني يشوف الناسل هذه مشكل عليكم بسبب يعني رواية الوجه الآخر وجود الراوي عدي عليه المدار الناسل هذه قيدوها ويستحضروها على أساس نشوف مثيلاتها. لأن هذا يفيد في الحقيقة في بالذات موضوع التفرد أنا هذا في, في, إن هذا في, كتاب <تصفيق> أنا في آه... الأحاديث التي توجد في كتاب العلل ليست كلها أحاديث معلولة فربما كان الحديث معلول أصلاً ولا يصح بالمرة، وربما كان الحديث يصح في من وجه ولا يصح من وجه آخر، يعني الوجه الذي في مخالفة هو الذي يعل، وربما كان ذلك الوجه أيضاً الذي أعل مروياً. بطريقة أخرى في بعض الكتب التي ألفت في الصحيح وربما كان نفس الوجه الذي أعل مرويا في الصحيح فيكون فيه خلاف بين الأئمة في إعلال هذا الوجه ووجود الحديث في كتاب العلل لا يعني أن متن هذا الحديث غير صحيح بل ولا حتى الإسناد إيه لأن قد نجد حديثا فيه علة ويكون مخرجا في الصحيح من وجه آخر فتكون هذه العلة علة نسبية لسبب من الأسباب وما أكثرها مما مر معنا طيب وقد يكون هذا هو الجواب الأهم في سؤالك وقد يكون الحديث يورد في كتاب العلل لدفع علة لدفع ما يتوهم من علة في هذا الحديث وهذا موجود له أمثلة وإن لم يكن هذا كثيرا ككثرة الأحاديث التي تعل ولكن له أمثلة كثيرة فبعض الأحاديث تورد لدفع العلة المتوهمة وهذا منها فهنا ما دام فيه خلاف على يحيى بن الحارث فقد يتوره متوهم مثل ما أنكم الآن ما زلتم عندكم إشكال في هذا بأن هذا الحديث معلول فأبحتنقول لا ليس معلولا هذا صحيح وهذا صحيح أرواد كلهم ثقات لكن نعرف أن المسألة ليست مرتبطة فقط بثقة الراوي وإنما باستقامة روايته نعم والله فعلا يعني هو يجي يقول ليته يفرد بمصنف الأحاديث التي دفعت علتها في كتاب العلل صحيح لو استلت هذه الحديث جيد يعني يكون بحث فيه طراطة نعم يشبه ذكر بعض العلماء الذين صنفوا في ضعفاء الرجال ذكر بعض الثقات في هذا كتاب كالكامل لبن عادي او ميزان الاعتدال الذهبي فينكر الراوي وان كان ثقه لدفع التضعيف عنه هل هناك كتب اقردت قرائن الترجيح عند المحدثين بالتأليف هذه الكتب التي ألفت في العلل وآسف الرسائل الجامعية التي أخذت في العلل والآن كثرت جدا في عدد من الجامعات كجامعة الإمام أو جامعةهم القرى أو الجامعة الإسلامية أو جامعة الملك السعود نجد أن الطلبة الذين يأخذون هذه الرسائل يقدمون بمقدمة وهذه المقدمة يذكرون فيها كثيرا الوسائل والأجناس العلة وقرائن الترجيح وهكذا وممن كتب في هذا في رسالته الدكتور عادل الزرقي لأنه أخذ مرويات ظهر قتاده المعلق في علل الدرقطني فقدم بمقدمة ذكر فيها باب قرائن الترجيح ثم استل هذا المبحث وطبع في رسالة موجودة في الأسواق ولكن قد يكون عند طالب آخر مزيد قرائن وربما تقص بعض هذه القرائن التي ذكرها الدكتور عادل لاختلاف الاجتهاد وانا في تدريس لمدة العلل عندي مزيد قرائن لم تذكر في شيء من هذه الكتب وفي بعض القرائن يعني أبعدتها لأني ما رأيتها قرائن فالمسألة مسألة اجتهادية طيب الله الطوامة في هذا خلنا أخذ المسألة اللي بعدها ونقذ قال رحمه الله وسألك وابي عن حديث الرواه سبيد بن عبد العزيز عن قرة بن عبد الرحمن عن زهري عن مسعود بن الحكم عن عبد الله بن حذافة السامي أن النبي صلى الله عليه وسلم عمره أن ينادي في أهل منا ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله وذكر الله قال أبي هذا خطأ إنما هو الزهري قال حدثت عن مسعود عن عبد الله بن حذافة جه سعله واضح ظاهر ها التفرد لا هنا ليست ليست العله في التفرد لكن وصل الموصول هذا الشيخ التفرد بين والله و بالسلوك ايش تقول عبدالله والوجه الموصول التفرد به قوه عن الله و بس اذا كان فيه اختلاف ما نقول تفرد التفرد يعني نستخدمه نحن في التفرد المطلق اما التفرد النسبي هنا يعني كون الراوي خالف وهو واحد فنعم تخلفه أو مخالفته هنا مع تفرده بهذا الوجه ولكن هنا نستخدم لفظ المخالفة ولا نستخدم لفظ التفرد طيب يقولون الجنس يبدأ صيغة الأداء بصيغة سمع هل استخدمت صيغة السمع؟ لا. هو بدل في طيب في صيغة التحمل في الأول عن مسعود والثاني حدثوا صحيح لكن نريد نأخذ عنوانا من هذا إيه وصل, جغل. وصل. جغل. وصل. وصل. وصل. طيب هل وصل لا رؤى من مقفى بصيغة تحمل طيب شو نسميه هذا تبليس بالضبط <تصفيق> يعني الجنس عل الجنس علة هناك تبليس يعني واضح ان قولهم سواء كان من الزهري او من قرة او من سويد الزهري عم مسعود هذا ما دام الزهري يقول حدثت فاذا هناك واسطة اسقطت هذه الواسطة الواسطة ابهمت بس المهم ان الزهري صرح هنا بانه ما سمع هذا من مسعود وإنما حدث به عنه ففي قوله حدثت دليل على وجود الوسطة هذه الوسطة أص أسقطت وأتيت بصيغة تحتمل السمع وعدم السمع وهي عن أين عن فهذا هو التدليس لكن إذا كان مثل السويد وقرا من وسطاء التدليس أم هو أفعال طيب قد يكون على سبيل الوهم من السويد يعني الله أعلم هل أراد التدليس أو لا فإن كان ما أراد التدليس فهذا جاء من على سبيل الوهم يعني كل الزهري قال حدثت ما ضبط هذه اللفظة نسي وكان عالقا بذهنه الزهري أنه يروي هذا عم سعود ولكن الصيغة ما تنبه لها أو نسيها ومسمى التدليس؟ نسميه تدليس بناء على الظاهر لأننا ما ندري ما في نيتين هل هذا بقع من على سبيل الوهم أو كان على سبيل القصد فالصورة صورة تدليس يعني في هذه الحالة لا بد أن تنصف هذه الصورة لأنها تدليس أن يكون الله مدلس أصل الراوي حينما تحكم عليه بأنه مدلس ما قليلك وقوع التدليس وقوع فالشافعي يقول من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته فإذا كان مثلا والله وجد في رواية سويد أو او أو أنه اسقط رواية طبعا هنا سيكون تدريس ماذا؟ تدريس تسوية يعني من سويد لو كان هو الذي أوقع هذا فسيكون تدريس تسوية فإذا ربط هذا التدريس على الراوي فإنه يستدل به على أنه مدلس ما يذهبون والله يناقشون في نيته ماذا قصدت أو كذا ما ورد عنهم أنهم يناقشون في مثل هذا وإنما يستدلون بظاهر الرواية على وقوع هذا الفعل منه طيب سبب العلة <تصفيق> طبعا ما نستطيع نقول إنه وهم نحن <تصفيق> ذكرنا في أسباب العلة أن من أسباب العلة التدليس لكن هنا لاحظوا أن السبب قد يكون مرتبطا بالراوي ما الذي أوقع الراوي في هذه العله طبعا السبب العام قلنا انه الوهم والغلط يعني في الاسباب في اسباب العلل السبب العام هو الوهم والغلط ونتي لمحاوله تحديد سبب دقيق فاذا قلنا التدليس فهنا ما ليس هذا على سبيل الوهم والغلط لأن التدليس متعمد في اسباب العلة ولذلك أنا في كان يعني هذا شعوري ينتظرني لكن كان ضاق علي الوقت ولكن ينبغي التفصيل في اسباب العله بالشكل الاتي ان هناك اسباب مرتبطه باوهام الرواة وفيه اسباب لا خارجه عن اوهام الرواة فهذه نسميها سبب وقوع العله في الحديث بمعنى لماذا اعلننا هذا الحديث لوقوع التدليس اي ليس هذا مرتبطا بالراوي من حيث الوهم وانما بالحديث يعني ما سبب وقوع العله فيه وجود هذا التدريس فهذه يعني يبغي ان نلفت الانتباه لها حتى لا يظن ان كل هذه الاسباب التي ذكرتها كلها مرتبطه باوهام الثقات لا في اشياء غير مرتبطه باوهام الثقات مثل هذا مثل ايضا التفرد التفرد في ذكره في أسباب العلة لا يلزم أن يكون على سبيل الوهم والغلط إلا لو تيقننا بأن هذا الراوي وهم وأخطأ في هذا الحديث لكن الحقيقة أن التفرد سبب للتعليم فقط لا لاجل جعل هذا هو سبب وقوع الراوي في الوهم يعني ما نستطيع نقول ان سبب وقوع الراوي في هذا الوهم تفرده هذه ما تجي الرغبة في اختصار الحديث لا يعني هنا يعني بعض اهل العلم حينما تكلموا على موضوع التدليس والاسباب الحاملة على التدليس ذكروا ان من الاسباب الحاملة على التدليس ايهام علو الاسناد لا شك أن المدلس إذا أسقط راويا من الاسناد صار ذلك الاسناد الذي أسقط منه الراوي في ظاهره أنه أعلى من الاسناد الذي فيه زيادة لكن هذا إنما يجري على أو يمكن أن يخدع به من لا معرفة له أما له معرفة فلا يمشي هذا عليه طيب الوسيلة جمع الطرق صحيح شيء آخر كيف شوهد من شعر عبدالعزيز لا تتمنطي ما نتخص مش نقول عنها معرفه ايش أي لكن هل يمكن تدخل في معرفه صفه نعم روايه الراوي نعم انا اعطيتكم الملف اللي فيه الوسائل زين يعني ما شاء الله مستذكرين عن بعض الأشياء هذه وإن كانت ما تمر إلا ها؟ سمعتها إيه عندي جملها هي والوسائل والطريقة وأنو الأشياء هذه موجودة هم موجودة أحبه ممكن أعطيك منه؟ زاكى قد مر معنا محمد زين ها طيب جيت القرينة قرينه واضحة واضحه الترجيح بالاحفظ وربما كان ايضا بالاكثر لكن الان هل في التخريج ما يساعدنا على هذا باللاش مناقضه داخل الوجه الثاني اداب في قوله في قوله بحاتم رحمه الله انما هو قلنا ان هذا اما ان يكون الاكثر او الاحفظ بينهما لكن السبب عدم التخرين ما وجد ولا مضح والله هذا هو مدام ما خرج الوجه الثاني معنى ذلك في ذلك الوقت لما وجدناه وقذ لكم انها الان ما شاء الله لما طبعت كثير من الاجزاء الحديثية خاصة في برنامج جوامع الكلم ما شاء الله صفه العديد من المخطوطات قد يوجد في مثل هذه الخطوطات بعض الطرق، فالكتاب يحتاج إلى مرور عليه أيضا مرة أخرى على بعض هذه الوجوه التي ما وجدت لعلها تكون موجودة في شيء من هذه الأجزاء الحديثية. طبعا نحن الآن لا بد نطبع الكتاب طبع ثانية لأن طبعته السابقة نفدت على هذا الوجه؟ ااا ففيها عندي تصويبات وقلت لكم يعني إذا وجدت أحد عنده تصويبات أو أحد منكم أعطناها علشان نضيفها لهذا. ولا أنا عندي يعني تصويبات كثيرة. سبحان الله. مهما اجتهد الإنسان لابد أن يكون هناك شيء من النقص. شوف سبعمية عشر سو في علاش؟ سبعمية أربعة من سامر رمضان دي قال ابي مصري ايه لا لا فيها هي البصريون هي البصريون البصريون, هي البصريون. هي البصريون. البصريون. البصريون هي. طيب طبعا الثانيه هي مصري دي بس ما فيها راويه اي لا هذه أنا متذكرها يعني أن الصواب فيها بس انها م. فاتت علي وانا متذكر انها البصريون طيب انا دورت بالطبعات الجانية كلها المصريين هو اللي في النسخ كلها المصريون لكن ما تجي الاسناد بصري ينبغي ان اعلق عليه هل فأيت شو ها؟ لما قرأناه هي ما نفترضه شوفوا ما هنا زين انك ذكرتني محمد اي والله مثل هذه اطول علم احيانا يمكن تفوتني الكتابه ان شاء الله, سهو الله. ظهرني ممكن كاتب في النسخة الثانية يمكن ما أنا ما جبت حطيت الكتاب الثاني غليب يا التصياد ايه In het geval van de kerk van de de de قرأتنا الآن في كتاب تهذيب التهذيب ترجمه ترجمة بن أبي سويدها. في ترجمة حميد بن أبي سويد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة رحمه الله حميد بن عليكم سويد الله وبركاته. السلام سويد ويقال ابن أبي كميد المكي روى عن عطاء بن أبي رباح وعن إسماعيل بن عياش ذكر ابن عدي وقال حدث عن هذا العياش بحديث عن عطاء غير محوّرات منها حديث قبل الدعاء ذكره اليماني قلت أخرج ابن ماجه في الحد حديثا في فضل الطواف وغيره عن هشام بن عمّاق عن إسماعيل فقال في روايته كميد ابن أبي في فتح المهملة وتصل الوو وتشديد المتناء من تحت با... من... وتشتيج المثنات من تحت بعدها هاء تأمين وأخرجه ابن عبي عن جعفري بن أحمد بن عاصم بن, بن عاصم عن هشام فقال في روايته حميد بن أبي سويد مصغر بذال بدل الهاء وصوبه المصنف وترجمه ابن عبي فقال حميد بن أبي سويد مولى بني علقمة وقيل حميد بن أبي حميد حدث عنه إسماعيل بن أياش منكر الحديث طيب أنا عندي أضاف المحقق يقول وقال ابن عدي في أول الترجمة منكر الحديث هذه ما هي عندكم في آخر. مجولة وترجمة ابن عدي فطارق إلى أن قال منكر الحديث طيب آه ما قال وقال الذهبي له مناثير لاجب لهم. قال وقال الذهبي له مناكير هذا تهذيب المعين تهذيب الكمال طيب عبد الله ما تحكم على هذا الراويب له منكر منكر الحديث منكر الحديث. أو بالآن ابن عدي ذكره في الضعفاء وقال عنه منكر الحديث والذهب قال له مناكير طيب هل فيها حد اماجد شاكك اليوم مالك لك صوت وش رأيك فيه الراوي هنا يكون بعيد كما قال عبدالله يعني تقريبا. جميل. جميل الله تقريبا دو لا انا ما بك فتحت على التقريب نعم تنزيل. ما زين عنك رواق ايه طيب هنا تكلم فيه بعض الائمه كيف تفسرني فسر يا عمو زكريا مندي قال لي كلمه طيبه ايه انا قصدي ضعيف جدا ها عبد الله هي شيء؟ لا ثقة كنفزيل، أم نفزيل ثقة؟ أجل. ابن هذا ذكره من حجر؟ لا. لا. وين يعني في ذاكرتك؟ أنا بن حز خزيمة قال لا أعرفه بعدالة ولا جرح يعني. أي. هذه مهمة dan dan eh die van week طبعا بينه مراجعات، لعلك تراجعه وممكن نحطه يعني في وقت ما لكن كنا يعني نؤجل النظر في تقريب التهديب إلى أن ننتهي، ثم يعني الآن. للاخوات نقلت كلام الحافظ بن حجر انه قال مجهول طيب نحن قلنا ايضا ننظر في كلام الحافظ بن حجر اي نعم فهل يسلم بانه مجهول أي المجهول هو من لم نعم بس فهذا لكن ما السبب الذي يجعل الحافظ يقول عنه مجهول تفرد نعم تفرع ابن اسماعيل بن عياش عنه بالروايه لكن الله كون مكي اسماعيل بن عياش من رواه عن اهل الشام نعم اليما اكثر خليله بلت <وأخر تصفيق> بوجوده يعني نعم صحيح يعني كلها كلها في الحقيقة تراها يعني الحافظ بن حجر معذور بكلامه هذا يعني من جملتها ليس هناك احد ذكر هذا الراوي الا اسماعيل بن عياش واسماعيل معروف بانه يخطئ في حديث غير الشاميين وهذا الراوي مكي ثم اختلف في اسمه فمره يقول ابن ابي سويت، ومره ابن ابي سويه ومره يقول ابن ابي حميد جاء إليه في حال عدم وجود الكلام المظالمي، ما هو قد تكلم عليه العلماء؟ أي؟ يخلو لكن نحن نلتمس العذر للحافظ بن حجر لماذا قال هذا؟ يعني مثلا محل اجتهاد. ما نقول إنه خطأ ما، ولكن نقول محل اجتهاد هو نظر من هذه الحيثية. و دام بن عدي ذكر عن هذه الأحداث التي أخذت عليه ووصفه بأنه منكر الحديث. وذهب يقال له مناكير والراوي لم يوثق من احد من الائمه فهذه ايضا تفيد لو قلنا عن هذا الراوي انه منكر الحديث يمشي ولا ما يمشي, يمشي يمشي و, و... يقول خطر الإسماعيل بإسماعيل ما دام أن هذا الراوي ضوابته هو إسماعيل بن عياش ف... يعني أنت الآن تتحدث عن راوي مربوط باسمعيل بن عياش هذا الراوي الذي يروي عن إسماعيل بن عياش نحن نقول عنه أنه منكر الحديث سواء كان الذي هو يتحمل التابعة هو أو إسماعيل فأنت تستطيع أن تقول أنه ما ككتيل هو إسماعيل يعني هذا هذا لا يعرف إلا بإسماعيل، فأن تحكم على هذه الشخصية التي يروي عنها إسماعيل أما لو روى عن غير إسماعيل ذاك الوقت نحتاج إلى النظر لكن كلامك ليس ببعيد لأن لو نظرنا مثلا في كلام ابن الحبان رحمه الله فتجده في كثير من الأحيان ينبه يقول لا أجري البلاء منه أو من يعني واحيانا يكون الكلام معناه ان نحاشى لله ان نرمي مسلما بما ليس فيه نحن لا ندري الان هل المشكله منه او من الراوي عنه فالمهم انه يتكلم على الاحاديث التي تروى بهذا الاسناد فقط وهذا الذي قلناه يعني اننا لا نعرف هذا الا باسماعيل بن عياش ولعل هذا مما يعني يخلينا نعطي أيضا حكم الحافظ بن حجر نزيد عذر وهو فعلا لا ندري هل الإشكال من حميد هذا أو من إسماعيل وفي الغالب أن التبع على إسماعيل فقد يكون إسماعيل أخطع على هذا الرجل ولو أنه روى الحديث على الوجه الحقيقي لما ظهرت فيه أو لما قيل عنه هذا الذي قاله ابن عزي هذه أيضا مسألة مهمة طيب بقي أن نرجح هل الأولى أن نقول عنه مجهول كما قال ابن هجر أو نقول نكر الحديث أو ضعيف كما قلنا لكن ترى كلمة ضعيف تدل على أن أحسن حالا من المجهود أحسن حالا من المجهود وهو في الحقيقة ليس أحسن حالا بهذه الصفة بصفة رواية التي جاءت يعني أمره أشد أي شيء ممكن يحصن بحديث أو الأرجاع إن هذا الأطول لا يقضل أشد <تصفيق> <م? تكلم> التحسين تحسين غير لكن انت تسال هل يقال عنه ضعيف او ضعيف جدا او ضعيف له المكرار على كل حال اللي يظهر والله تعالى اعلم ان طول الحافظ مجهول له وجهه. ليه لان روايه اسماعيل بن عياش عن هذا الرجل فعلا اثارت اشكالا فكلام الحافظ يبدو, لي أنه يبدو أنه وجه لا هو علم ابن عدي الآن يتكلم على الحديث هذا الحديث يقول إنه هو منكر وبالتالي هذا الراوي الذي يروي عنه اسماعيل بن عياش هو منكر الحديث هل السبب منه او من اسماعيل هذا الذي ينبغي ان ينظر فيه والذي يظهر انه من اسماعيل وما دام الامر كذلك فنرجع للراوي الذي نفرق فيه بين جهاله العين وجهاله الحال لعلكم تذكرون أن اننا حينما قلنا عن جهاله العين ومسألة يعني تفرد الراوي عن الشيخ على مذهب عدد من أهل الحديث الذين يرون أن الراوي الذي لا يروي عنه إلا واحد فهو مجهول يعني مجهول العين وفصلنا في هذا وخلاصه ما قلنا ما هو آه إذا صح أحسنت إذا صح الإسناد إليه فعينه قد ثبتت بقيت جهاله حاله طيب إذا ما هو مجهول العين بالدرجة الأولى المبهم بالدرجة الأولى المبهم يعني هذا واضح أنه مجهول العين طيب هل يمكن أن يسمى الراوي ونقول عنه مجهول نعم نعم جيد في حال ماذا إذا لم يصح الاسناد إليه الآن هذا الراوي صح الاسناد إليه ما صح ما صح إليه قبله إسماعيل بن نعم لأجل بواية إسماعيل بن عياش عنه فإذاً هذا يؤيد قول الحافظ بن حجر إنه مجهور بسم الله عليك ابن عبي هنا تكلم أيضاً عن رواه وقال: حميدي بن أبي سويد هو الحافظ قال بن حجر وفرجمه ابن عبي فقال حميدي بن أبي سويد مولى بني عن قبل وقيل حميدي بن أبي حميدي حدث عنه إسماعيل بن عياش يعني تكلم على الحديث بآخر الحديث ترجرة لكن أحسن الله لك كما قلت الله عنه إسماعيل بن عبيل كيف قلت عبد الله؟ هنا عندك المسخة لا تكلم أبداً على ترجرة بن عبيل عندنا قال ترجرة من عدي فقال ik heb het gevoel ik het gevoel heb dat het ik het over heb dat ik het gevoel ik het gevoel heb dat ik het طيب على كل حال الذي يظهر والله تعالى علم أن كلام الحافظ بن حجر وجه في هذه الحد. إذا هذه ما حدث معه لا معه اسمع المعيار مناكير. يعني رواه له مناك أو روى عنه مناكير. طيب اللي بعده؟ تميس حميد المصحف في حميد المزيار حميد من طقان وليس من قابيل روا عن ابنه الشقيق. En is wil het hierbij laten. Ik wil het Ik الطويل يقال له طرحان وأن الطويل يروي عن عبد الله بن شقيق والظاهر أنه هذا إذ ليس في رواية ما يدل على أنه غيره لسيما في السنة الكبرى في رواية ابن الأحمر عن المسائي عن هارون نبي داود عن حفص عن كميد وهو القويل وقوله وهو القويل يحتمل أن يكون من قول المسائي أو من قول من فوقه أو دونه وهو الأشبه ثم وجدت الحديث في السنة البيهقي من قريقي يوسف بن موسى عن أبي داود الحفري عن حفص الحميد الطويل القويل تتبين أنه هو نعم وقع في مسند مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد بن طرفان قال صلى بنا عبد الله بن شقيق فذكر أثرا موقوفا وفي الحديث من طريق السراج قال حدثنا حاتم قال حدثنا حارم قال حدثنا حماد عن حميد بن طرفان عن عبد الله بن طاروس عن أبيه فذكر أثرا والله محفظ طيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الألي قرأ أيضا الحاشية التي هنا وإن كانت نذكر فيها الكلام الذي في التهديد لكن يبدو أن فيه زيد تخيج وفي تعليق لبشار نقرأه بالفائدة طبعا هنا روى له النسائي هذا الحديث الواحد عن من عبد الله عن أبي داود الحفري عن حفص وقال لا أعلم أحدا روى هذا غير أبي داود وهو ثقه ولا أحسبه إلا خطأ وقع في باب النسخ جميل بالبرخان وهو تصحيف خرج الحديث من سنة النسائي ثم قال وهو لم يذكر فيه غير حميد وما نقله المؤلف انما نقله من سننه الكبرى يعني أن الحديث في السنة الكبرى يختلف عن الحديث يختلف عن الحديث في الكبرى. و قد بين المؤلف أن حميدا الطويل يقال له ابن طلخان أيضا. وقال العلماء مغلطاي بعد أن أورد كلام المزدي عن النساء <تصفيق> هذا كلام المزدي متابعا بالعساكر إلا في تفسيره ابن طرخان بأنه ليس بالطويل وفيه نظر. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا لم كان لك بهذا المسلم وقال الاعلام انهم غلطان بعد أن كلام المزي أن أورد كلام المزي عن النسائي هذا كلام المزي متابعا ابن عساكر إلا في تفسيره بن طرخان بأنه ليس بالطوير وفيه نظر وذلك أن هذا الحديث ذكره أبو عبد الرحمن النسائي هذا ما هو عندكم ها؟ وذلك أن هذا الحديث ذكره أبو عبد الرحمن النسائي بغير ما ذكره المزي في غير ما نسخة من السنن الكبرى رواية أبي عبد الله محمد بن قاسم بن محمد ونص ما ذكره يعني هذا جاي كلام النسائي كيف صلاة القاعد أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حفص عن حميد وهو الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا قال أبو عبد الرحمن لا أعلم احد روى هذا الحديث غير أبي داود عن حفص هذا كلام النسائي قال مغلطاي هذا جميع ما ذكره في السنن الكبرى وزيادة ولا أحسبه إلا خطأ وقع في بعض نسخ المجتبى هذا بشار وضع بين قوسين وهو كذلك في النطبور وفي بعضها لم يزد على هذا فيتبين لك أن قول المزي وليس بحميد الطويل غير جيد بأن النساء الذي عزل الحديث له فسره بأنه الطويل من حلو... كرم طيب هنا يقول وقال ابن حجار فرق ابن حبان بينه وبين حميد الطويل في الثقات يقول بشار وقبله يعني قبل ابن حبان البخاري وابن أبي حاتم كلهم فرقوا طيب باقي كلام بن وقد تقدم أن والد حميد الطويل يقال له طرخان وأن الطويل يروي عن عبد الله بن شقيق فالظاهر أنه هذا إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره لا سيما في السنن الكبرى في رواية ابن الأحمر عن النسائي عن هارون عن أبي داود عن حفص عن حميد وهو الطويل فقوله وهو الطويل يحتمل أن يكون من قول النسائي أو من قول من فوقه أو دونه وهو الأشبه ثم وجدت الحديث في سنن البيهقي من طريق يوسف بن موسى عن أبي داود الحفري عن حفص عن حميد الطويل فتبين أنه هو نعم وقع في مسند مسدد حدثنا حماد بن زيد عن حميد بن طرخان قال صلى بنا عبد الله بن شقيق فذكر اثرا موقوفا وفي حلية من طريق السراج حدثنا حاتم قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد عن حميد بن طرخان عن عبد الله بن فاوس عن أبيه فذكر أثرا قال أبقر عباد بالشار بن عواد أما حديث عائشة الذي أورده النسائي في جدا أن يكون راويه هو حميد الطويل كما رجحهم ولطايب بن حجر ولكن ذلك لا يعني أبدا عدم احتمال وجود راوي غير حميد الطويل اسمه حميد بن طرخان قد عرفه أبو حاتم الرازي فذكره عن إسحاق بن منصور عن إحر بن فأفرده ولده عبد الرحمن بترجمة خاصة من الجرح والتعديل، وقبله فعل البخاري ذلك في تاريخه الكبير، وبعده ابن حبان في الثقات، والذهبي في الميزان وغيرهم، ومن ذكر أن حميدا الطويل هو ابن طرخان، إنما ذكر ذلك عن على التمرير، فاحتمال كونهما اثنين أقوى وأشبه والله أعلم. لكن على هذا يكون الذي هو عنفلي هذا فقط حما. روايات حفص عن حميد القول يعني قصدك ما يسميه حميد بن طارقان كذا؟ نعم يعني هو في روايات حفص أي هو يقول هو حميد الطويل. قلنا وقع في مسند سبب رواح حميد بن طارقان كأن هذا الثاني اللي وقع فيه رشيد. No, not, I think it's that I إذا رجعنا لترجمه حميد الطويل هو يقال هكذا حميد بن ابي حميد الطويل فأبو حميد ما اسمه هذا الذي حصل في الاختلاف فما دام جاء في مثل هذه الطرق تسميه والده طرخان فما الذي يمنع حقيقة انه يقوى في القلب ان يكون هو نعم ان يكون هو حميد بن طرخان الطويل و... وترجيح بشار طبعا عرفنا انه بناء على ان وجد البخاري وأبا حاتم الرازي وابن حبان كلهم يرون التفريق ان حميد الطويل هو غير حميد ابن طرخان وكلام النسائي في طريقه روايه النسائي وظاهر صنيعه ايضا يقول على أنه هو والله تعالى أعلم. حتى أشوف لو لا لازم ااا كنا على أنهم اثنين ااا غير هذا أيضا مع أنهم سكان على الخمسة أو اثنين لا لم يستطع أحد يجاه وسقوا سقط بناعين وسقوا نسيء لا يعني كأنهم اثنين واحد. <تصفيق> طيب تم آه... سمعتم يعني لو ذهبنا الى انهما اثنان فلا يضر فهذا ثقة وهذا ثقة <تصفيق> لا آه... ما يعني ترى كلامك يعني ثقة يعني احيانا اختياراتك زينة لا باس ف في في أيوة. خلونا نناقش الكلمة هذه يعني كلاهما ثقه فلا يضر تبقى مسألة اختلاف لفظي أيوة. نريد إذن نريد نناقش هل يضر او ما يضر أيوة. طيب وش وجه الضرر يعني لأن هذا يروي ماذا يفعلون ما عن أنس ممتاز. فإذا هو عن أنس يكون منقطع أيوة إذا قلنا, إن حميد. إذا قلنا ان حميد هذا ابن طرخان هو غير حميد الطويل، لو جاءتنا لدواية لحميد ابن طرخان هذا عن أنس فما نحن قائلون وليس شرط أن نقول منقطع ولكن نقول بناء على طريقة البخاري لم يثبت أنه لقي أنسا ها ستكون محموله على, على الانقطاع حتى يثبت اللقاء فهنا تكمن الرحمه ما هو ايوه فلا بد من وجود التوفيق بالتحديث ها طيب عندما يتسمح في هذا <تصفيق> أه? آه. أنا اللي قلص كذا، قلص كذا بس. على دافع، على لا بس الشيء اللي هو من. <تصفيق> يعني ااا نحن ندرك إنك واحد على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <حفظة> <أنا أحسن> <تصفيق> <تصفيق> كل حال. هو في قال جاء على إيه هو حينما قال ويقال يشير إلى وجود هذا الخلاف في هذه الترجمة لكن ليس معنى هذا أنه يتبنى لو جاء <ده> إيه لكن قلت لك أن هناك من لا يلتفت للعنهنة في هذه الحالة يمشيها ولا أحسبه إلا خطائجا هل هو كلام النسائي؟ أنتم رأيتم التوقع انه قد يكون من النسائي أو من فوقه أو من بعده وهكذا لا مو هذا اللي يوقع في طويل اللي يوقع في أخوة الطويل لكن ولا أحسبه إلا خطأا يعني كأنه وجدت إلا في بعض النساء مم. في السنة الكبرى المغلطايق عن نعم في السنة لل الكبرى ال لا هي مين تحقيق طبق تحقيق ااا شو اسمه مكتب إدارة تأسيب زاملة خيرهم التصليبي بالأمس وطبعني نسخة من منها ومن البخاري والصغرى هم يعني أصدروا أيضا الصغرى وعرفت أن طبعة قطر تختلف عن طبعتهم طبعا هذه جاية في كم مجلد في عشرين مجلد الكبرى قطر طلبوا منهم الاختصار فحذفوا أشياء من الحواشي فطبعة قطر والله ما أدري هل في 11 مجلد أو كذا يعني مختصرة وفهمت لما كنت في مصر أن طلب قطر هذا ألجأ دار التاصيل إلى أن يلبوا رغبتهم عن غير قناعة فحذفوا الحواشي واعطوهم هذه الطبعة وذهبوا وهم يطبعونها الطبعة الأصلية مع وجود الحواشي اللي خرجت في عشرين مجلدا بالأمس كان فيه اتصال من أكون عند رحمان العقيل صاحب دار التأصيل بيكون سلم لك نسخة ويطلب رأيي في بعض الأشياء لكن المهم أنا يتأمل المجلدات فلفت انتباهي إغراق في الفخرسة هذا موضع يعني الطبعة واضح أنها جيدة وطبعه البخاري واضح أنها جيدة. السنن الصغرى والله يعني ما انداني تصفحها لكن تصفحت يعني مقدمة مقدمة البخاري وبعض العمل اللي فيه كذلك النسائي فواضح ان هناك تعب وجهد مبذول جيد في الحقيقة لكن كان بيودي انهم ما اغرقوا في فهرسه الى هذا الحد كم تتوقعون فهرس سنن النسائي طبعا هي عشرين مجلد مجلدات. ثلاث مجلدات. إيه. نوع. ها؟ مجلد سبع مجلدات. لا لا. سبع مجلدات كلها فهارس. نعم. قطر, منهم قطر طلبوا يمكن اختصار الفهارس واختصار غير الفهارس. أنا لما شفت الفهرس نظرت في الذي قبله التسع عشر وإذا به فهرس في أشوف الثامن عشر وجدته فهرس وأنا كما يقال داك غري يعني. <تصف> <تص <ifive> <صف> بفتح السابع عشر فهرس والله مشكلة السادس عشر فهرس الخامس عشر فهرس رابع عشر فهارس الله يستر وإحنا صار الكتاب كله فهارس يعني الى تعرف عشر لكن الشيخ خواص حديث ولا طمس رجال لا لا لا فهو كشاف للكتاب كله يعني هو ما يخلو من فائدة لكن حقيقة أنه اثقال على القارئ وبعدين المجلدات اللي فيها فهارس بعضها هي الأضخم يعني لو جينا مثلاً لمجلد الأول صغير الحجم لانه عباره عن مقدمه لاضع المجلد الاول ليس بالسنن مقدمه وهذه سبع مجلدات فهارس فكم سيكون عدد الثنا عشر اضف الى ذلك ان هناك عدد من الصفحات كثير في كل موضع ياتون بالاحاديث التي توجد في التحفه ولا وجدت في مصر عندهم يمكرونه من التحفه هذا أيضا يعني جهد إضافي فإذا حسبناها في مجلدها يمكن أتصور أنها تكون في 11 مجلد فعلا يعني لعله هو اختيار قطر ويمكن يكون قطر عرضه على ضعف المتخصصين قالوا الزبدة يعني في 11 مجلد هذه ما أدري ما يعني طبعاً قطرة أنا ما رأيتها حتى الآن يعني. تقوم على كل الموضوع لجنة علمية متخصصة. أي. هم مكتوب عندهم. على كل حال يعني هذه وإن كانت نرى أنها إثقال للكتاب لكن حقيقة الكتاب فيه جد مبذول. جِد والبخاري نعم هم أتولوا للطبعة السلطانية هل نسميها اليونانية وما عندي أي حجيجها قراءة مقدمة كذا ولكن فهمت أنهم فكوا بعض الرموز الخاصة الرموز المستغرقة اللي كان حتى الشيخ أحمد شاكر ما عرفها وبعض اللي قاموا على الطبعة ما عرفوها يعني مشكلة الونية استخدام الرموز وبعض هذه الرموز ما يدرون من أصحاب, من أصحاب هذه الروايات فأثبتوها وأثبتوا الفروق في مواضعها يعني ليس كصنيع الطبعة اللونيه تجدونها في الهامش بطريقة مزعجة ومتعبة إلى هذه الطبعة مريحة في عشر مجلدات البخاري، فأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون يعني نعم ليس فيها أخطاء ولا أسقاط إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون هذا ها؟, ها لا البخاري ما فيه هذا يعني إيه يعني زين ما ما أفقروه مثل ما في السنة، ها؟ عشرة كبيرة البخاري الحواشي الحواشي من وكذا يعني معتاد بها قد يكون له فارس لكن ليست في ما اقول كثيرة والله تخريج والله لا باس به تخريج في النسائي لا باس عندهم سبحان الله واضح يعني حتى سردوا اسماء اللي اشتغلوا معهم في الكتاب اخذ هذا صفحات طويله جدا يعني طبعا كل من ما تعبوا خاصه في مصر هذه مشكلة يعانيها اصحاب المكاتب احنا في مكتبنا نحن نورهاني من المشكله هذه من الذي يعمل هو طبعا هو في بلده ممكن ما يعجب عندك العمل أو تجيه إغراءات على طول يتركك اللي لجهة أخرى فبالتالي يمكن يكون عمل بعضهم في جزء ثم ترك وهم وإجزام الله لأمانتهم ذكروا كل أسماء كل من عمل في هذا ومن الواضح من الأسماء أن هناك ناس تركوا لأنه يكونوا سابقا وكذا واحدا فذكروا كأسماء كل اللي عملوا في الكتاب طبعتها في يوم الاحتصاب والله ما ادري موقف عليها الطبعات قطريه الان وقفت عليها يعني ما ادري ما الذي صنع طيب النقطه بعده حميد بن عبد الرحمن بن بن عبد الرحمن هو الكوفي وقيل كنيته أبو علي وأبو عوف اللقب روى عن أبيه اسماعيل بن أبي خالد والأعمش إيشان وابن الحسن بن صالح الزهير وأبي الأحمر صغيراً وعنه أحمد وأبو خيتمة وابن أبي شيبة وقطيبة وابن ميمين ويحيى بن يحيى قال الأكرم أتنا عليه أحمد ووصفه بخير وقال ابن معيين ثقة وقال ابن أبي خيتمة عن أبي بكر بن أبي شيبة قل من رأيته مثله en hij de van in de jaren 1900 was en hij zei dat hij in de jaren 1900 in de en en محمد مع عبد الرحمن الرئاسي بيقول رئاسه عندك ايه يا هذا بقول لك كلام ولا بتقدر هذه الاشياء بيقولوا طيب ظهر هذا عنده واضح يكون ثقه تميس <تضحك> حنيف بن عبد الرحمن بن, بن عبد الرحمن بن عوف حكيده الذي بعده روى, عن روى عنه روى عنه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 روى عن أبيه وأمه أم كنثوم وعمر وعثمان وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وابن عامر والنعمال بن دشير ومعاوية وأم سلامة وغيرهم وعنه ابن أخيه سعد بن إبراهيم وابنه عبد الرحمن وابن أبي مليكة والزهري وقتادته وسطوار بن سليم وغيرهم قال العجلي وأبو زوعة وابن قراش فقه قال ابن سعد ومارك عن الزهري الحميد ان عمر وعثمان كان يصليان المغرب في رمضان ثم يزيد بن هارون عن عن حميد يقر ما عندكم محمد سعد روى مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ان عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان ثم يفطران ولم يقر رايت هذه هذا تنبيه مهم, مهم. هو الكلام ابن سعد هذا تابع لكلام بن سعد هونا عند المزدي تابع لكلام بن سعد اللي اجى نحكي صالح اه بارش ولا له يزيد والله يزيد النہارون عن ابن عبيديب عن الزهري قال رايت امرا وعذنا قال الواقدي وأثبتهما عندنا حديث مالك وأن ثميدا لم يرى عمر ولم يسمع منه شيئا وسنه وموته يدل على ذلك ولعله قد سمع من عثمان لأنه كان خابب وكان ثقة كثيرة الحديث في سنة خمسة وتسيئين وكان يدخل عليه كما يدخل ولده صغيرا وكبيرا وكان ثقة هذا طبعا كل كلام الواقدي قال المسعد و... و... وقد سمعت من يقول إنه توفي سنة خمس ومئة وهذا غلط قلت هو قول الفلاس وأحمد بن حنبل, وأحمد بن حنبل وأبي إسحاق الحربي وأبن... وابن أبي عاصم وخليفة بن خياط ويعقول بن سفيان في كتاب الكلاباري قال الدهري حدثنا يحيى يعني ابن معين قال مات سنة خمس ومئة قلت وإن صح ذلك على تقليل صحة ما ذكر من سنه فروايته عن عمر منقطعتم قطعا وكذا عن أثمان وأبي وعن أثمان وأبيه والله أعلم وقال أبو زرعة حبيثه عن أبي بكري وعلي رضي الله عنهما مرسل طيب هنا يعني بسم الأشياء أذكر حاشة بتمامها في كلام بن سعد لما قال وقد سمعت من يذكر أنه توفي سنة خمسة وهذا غلط يقول وتمامه ليس يمكن أن يكون ذلك كذلك لا في سنه ولا في روايته وخمس وتسعون أشبه وأقرب إلى الصواب قلت يعني هذا بشار ووفاته سنة خمس ومئة ذكرها عمر الفلاس وأحمد بن حنبل وأبو إسحاق الحربي وخليفة بن خياط ويعقوب بن سفيان ثم أحال على المراجعين قال الحافظ بن حجر وإن صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنه فرواية عن عمر منقطعه قطعة وكذا عن عثمان وأبيه والله أعلم وقال أبو زرعة حديثه عن أمي بك وعلي رضي الله عنهما مرسل طهر أمر هذا أيضا واضح فهو أقل حواله أنه ثقة. نقول إنه نجهول حالس وليه بنظر حمد <تكلم> الحمد وليه بنظر حمد الحمد وليه وما ذكر روى عن من ولا أنه روى عنه فالذي يظهر أنه ليس من الرواة يبدو أنه إنسان عادي ولكن العجل الاشتباه في الاسم ذكر والا لو كان له روايه لذكرت فالحكم عليه ما يفيدنا نقتل بعدهما ناقص. ميز بن عبد الرحمن الحميري البصري طوى عن ابي بكر وابن عمر وابي هريره وابن عباس وثلاثه من والدي سعد وغيرهم وعن ابنه عبيد الله ومحمد بن المنتشر وعبد الله بن بريدة ومحمد بن مسيرين وأبو بشرين وعزرة بن عبد الرحمن وأبو التياح وداود بن أبي هند وغيرهم قال الإجلي بصري ثقة وقال هو ومنصور بن زادان وكان بن مسيرين يقول هو افقه أهل البصرة زاد منصور قبل أن يموت بعشر سنين وذكر ابن حبان الثقات وقال كان فقيها عالما قلت وقال ابن سعد كان ثقة وله احاديث وذكر أنه روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طيب. هذا عزيز. فقط و لا فقه نعم كذا يقول بالحجر حجر عطاف فقيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك <تصفيق> آه إيش هذه هذه اللي اللي صار؟ آه لحق سمعين أمم أنا... لا ظاهر أنها موجود لا الموجود موجود انا ما عطيتك ياها؟ لا الموجود لا لا دقيقة دقيقة دقيقة